بوك تو شلوش اسر ثلاثة عشر ثلاثة عشر إيسو كيم الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال ما همكتسوى شل مارتا؟ ماذا تعمل مرت ماذا تعمل المرت؟ هي أت بمسراد هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب؟ هي أت بمخشف هي تشتغل على الكمتر؟ هي تشتغل على الكمتر أي معوت؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ بكل نوع في السينما في السينما هي تصفى بالسيرت هي تشاهد فيلماً هي تشاهد فيلماً ما مكتوة شل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ هو لومد باونיבرسיטة. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. هو لومد صفوت. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. بيتر. أين پيتر؟ أين پيتر؟ أين پيتر؟ ببيت الكفه. في المقهى في المقهى هو شتاء كفه هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة لأن الموهف ملطيت إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ لكونزرت إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية هم اוהבים لهأزين لموسيقا هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى لأنهم לא اוהבים לצאת إلى أين لا يحبون أن يذهبوا إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ الديسكو. إلى الدسكو إلى الدسكو إلى الدسكو هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص